بلسم ا ل ا ن ش ا د ي ة عبر العالم سيري فينا يا هيئتنا ا ل إ س ل ا م ي ه وابقي ب س م الله ب غ و ف وابقي رغم المحن قويه ة عبر العالم تيري فينا يا ي الإسلامية ئ ن ا وابقي الله قوية عبر تيري فينا يا بسم بغوف وابقي رغم المحن قويه كم ان قصد اناسا ضل 「やはりあ تنا 「あああああああああああああああああああ ك الله ويرعاك هيئتنا سيري بعلاك يحميك الله ويرعاك ولمن وفاك له حقا أ ج ر الله بما أ و ف ا ك كم أ ن ف ت ئ اناسا ضلوا عاد لهم في الدنيا ا ل أ م ل اه امل كم أ ن قد اناسا ضلوا ع اه د ل م في ا ل د ن ي ا الأمل 「あっしゅ」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」」「」」」」「」」」「」」」」「」」」」」」「」」」」」 وابق ي رغم المحن ا ق و ي ة عبر العالم سيري فينا يا هيئتنا ا ل إ س ل ا م ي ة و ا ن ض ي باسم الله ب ق و م وابق ي رغم المحن ا ق و ي ة كم أ ن ق ذ اناسا ضلوا ضل ضلوا عاد لهم في الدنيا ا ل أ م ل 「あっあっあっあっあっあっあっあっあっあっあっ r っあっあ 「ليطير الطائر فرحانا من بعد جناح مكسور الشرق ونحو نملأ أنفسنا بالحب نحو الشرق ونحو الغرب نملا انفسنا بالحب ونساعد إ خ و ا ن الدين بالعطف عليهم والقرب ونساعد إ خ و ا ن الدين بالعكس عليهم والقرب كم أ ن قد دئ اناسا ض ل و ا اظلوا عاد لهم في الدنيا الامل ا ض ل و ا في شمس حر قد وصلوا